بوك تو أربعون أربعون ما كيرزني أز أوتت السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق بوشانت من فضلك من فضلك تودنا هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ بارا. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية اوتانو اي دينشن الوره اي دارابيك. ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم. ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. إذهب لجهة اليمين مائة متر. إش يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. بالشمال يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. <تصفيق> يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا تسير خلفي. <تصفيق> كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ من يناد اقطع الجسر. اقطع الجسر. من ينعاد النفق. أعبر النفق. من سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Utána forduljon el jobbra az első utcán. Thumma natif yaminan 'inda awwal shar'a. Thumma in'atif yaminan 'inda awwal shar'a. Utána menjen egyenesen előre át a következő útkereszteződésen. Thumma sir 'ala khat mustaqim 'ala at-taqatu' at ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. بوچاناً، هجن يتك أهل رابلوتيرا؟ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ الليجيوب، همترو والمج. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. من اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب ببساطة حتى آخر محطة.